المشائين بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عت ال بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم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 من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرطكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم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 كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا ذا إنا كنا طاغين عسى ربنا ذا إن يبدلنا خيرا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أي بذلك زعيم أم لهم شركاء ذاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين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 وما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين